يفرط يعني. وبعد ما دليل هايش داري إجناني يوفرط بعين برضه ما شو؟ حاجة زي عفو مثلا فالكل ورمامة تفكر على أنه لا لهم تأثير في الأحكام ولكن اللي مزعلوش بنا نبيلنا مزعلوش باعتوار آخرين باعتوار يوم مش بريد ولكن الشرع اللي نحن اعتبه في الأحكام لأن الشرع محرم الصندق قالونا أنها اعتبه في الأحكام فلذلك عدت وكذلك، وفيه جزء من الإيه الاختلاف في هذه الأجهزة؟ المبني على اختلاف في تفلعات جواهة اختلاف في تفلعات جواهة، لكن هو فيه التفلع على الجدار القديم بس مختلفين في الاختلاف وإيه هو الزبط بالدليل فيه وإيه هو المجدد؟ مجيب؟ فنبدأ به بأول الحديث الذي قلناه قال في رقاب الصحابي الأول أعرف الصحابي يعرف قبل الصحابي فقال الصحابي عند أصوله أنصح ذا النبي صلى الله عليه وسلم به مذهبا به ودرا تكفي عرفا في وصفه بالصحبة ما نتعالى استعفا عند محدثين منوء النبي صلى الله عليه وسلم صل... من به وما نتعالى به وهي مسألة لأسف بعض الإخوة اللي هم اللي هتوش جارسين بحوة في المسائل اللي هي في بسوط اللي يتكلم في مسألة الصحابة اللي وقالوا فشي وقالة بتعريف محجسين اللي يتصور اللي تعريف المحدثين اللي هو ايه الصحابة نرى المسامة مات على ذلك تدخل فيه اللي هو الأعرابي اللي شكرا النبي صلى الله عليه مرة لا يدخل في العرب اللي اللي جت أظار النبي صلى الله عليه وسلم أظار المدينة مسألة أمر الحج ثم ذهب إلى بلدي الكلام ده آه عند الإيه محدثين أما عند الموصولين فالصحابي حتى كون صحابي يستدل به في مسألة الأحكام الشرعيه في تقريب من وجه هو اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم تكفي عرفا في العرف اللي ده صاحب يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها تعلم منهم وعرف الأحكام فكان قوله بمثابة اللي هو أقرب الأقوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك يكون حجة على العالمين أنه هو بعدت من الأزمان بين البيض صلى الله عليه وسلم فممكن لا يدرك قول البيض صلى الله عندنا من الآل اللغة حشية قاله مجبهي فمن هذا الصحابي عاش من النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمنه فبالتالي احنا ردنا يا فاتف العالم يعني العالم يعني يفتي بنفسه في مخلفة قول هذا الصحابي يا يوافق هذا الصحابي حتى لو خالف ما يظنوه هو فهذا الصحابي مع عشراته من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يجعله خزة على العلم الواقعين عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقطع منه في الصحابة مش اللي هو حول المحدثين اللي هو من رجل صار منقطع عن لا اللي هو من صاحبة اللي صلى الله عليه وسلم مجمناً به مدة تكفي عرفاً لوصفه بالصحبة ومات على الإسلام. السر في اختلافين. وده طبعاً لك على إن الصحابي ده هو فبعض فبعد العباء لأن يكون الصحابة طلهم على بات. يقصدون به ايه؟ الصحابي في تعريف مين؟ الصحابي مش بتعريف المحدثين المحدثين. بعض الناس بتفتكر الكلام ده المصطح على الصحابي تعاليه ايه؟ ولكن المحدثين، ولكن هو مقصود بالصحابي في تعريق الإيه؟ في الوصولين، فطبيعي إنه لازم أن يقرر سمع الخطرة حتى إنه يكون صاحباً لهم، فده طبيعي إنه يبقى عالم بس بسهلوا اختلافين في المراد بالصحابي؟ طبعاً يعني إيه؟ فهمم، الشخص ده اللي هو صاحب اللي مثلاً فترة ده عالم، ولكن اختلفوا بقى، ال... هو عالم بقى، هو يعني أقوى من علم ولا علم بس يبقى كلامه زي كلام علامة فدل خلاف فبعضهم زعل مرتبته أعلى من مرتبة العالم العلم لا العالم خبره كمان خمسة وبعضهم زعل عالم خبره مشكلة السبب في اختلافين في المراد الصحبي أن المحدسين عنوانه عنوان الصحابه الراويه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكل من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على اسلامه وجب قبول روايته فالحكم بصحه سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجد بالنسبه رايات تشهد لهم ذلك كلهم فقدروا أنه لا حاجة للبحث في عدالتهم، وأن روايتهم محبولة سواءً أكانوا من, أكان من اللزم النبي صلى الله عليه وسلم أو من العراب الذين رأوه فرّةً ملاحدةً بعد إسلام هناك مسألة المسائل المهمة أيضاً التي تطرح في زمننا هذا لإنكار السنة أو حديث السنة. وهي مسألة وفي بعض المشككين يشككون في نسبة الأحاديث الصحيحة الواردة إلينا بيقول أنتوا بتشترطوا في الرواق اللي هم عبوا عدول وضابلتين وشروط ماشي؟ هذه الشروط لا إيه؟ لا تشترطوها في الصحابة مع أن في زمن الصحابة كان فيه مناثقين في زمن الصحابة كانت السارق فبالتالي كثير من يعني ايه ممكن نرد بعض الأحاديث اللي بلدها في السنة على شأن إيه هذا المعنى يعني من ولا؟ فدا شبهة في ايه دي يذكرها المستشعقين من الناس اللي بولدون عن المحدثين. لهم ما اشترطوا في الصحابي اللي هو شراء لهم بس. ما اشترطوش في على الضغط زي ما اشترطوا فيه. في ايه? في باقرة. في الحقيقة الشبه ديت مبنية على جهد منهم. وهو اللي المحدثين اشترطوا الشروط الاشتريطانية دي في كل الرواية حتى الصحابة. ولكن الإمام البخاري مثلا، الإمام مسلم وزرعة وإمام أحمد أهل المدينة في الآخر هما وصل لهم أحاديث السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما استقرأوا كل صحابه واستقرأوا حياته ومماته وأقواله وكذا ما بيعمروا مع رأيه المحدثين فلما استقروا كل دوت وجدوا في الأشر اللي كل الصحابة اللي رأوا أحاديث الذين أحاديث وصلت إلى القرن الثالث كلهم من الصحابة العدول الضبطين فلم يحتاجوا إلى إيه إلى زعنة الشرط في الصحابة لي سيرتهم مبتزرة اول نقطة هذه اول ايه؟ نقطة النقطة اللي لو افترض اللي جي واحد شكك في المسألة ديت او قالت مين اللي قال لك؟ اللي رباه عمله كده؟ ايه البليل على كده؟ او ممكن هم يكونوا عملوا كده وضموا ويرى عبيرو وهم في الحياة مش عدوف فبترى على ماذا راقطوا فنقول ما من ما يعيش على إيه على فهمي أحد؟ ماشي؟ فهذا أقول اللي العلماء مسواش كده برضو صرنا عندنا محكمة بطريقة قوية بحيث اللي العلماء نفسهم محدثين والفقهاء كمان بعد المحدثين ديهم طريقة في التعامل مع الحديث مش مبنية فقط على صحة الإسلام ولكن في خبول إيه الحديث أو الخبول على النبي صلى الله وسلم مشترط له صحة الإسلام ومشترط له كذلك إيه؟ صحة المات وصحة المات ودي لها علم وضوابط كثيرة هو موجود في علم العلج بالنسبة للمحافظين ثم بعد ذلك عندما يصل هذا الحديث الاهيمان الفقهاء مش بمجرد اللي هو صحيح يقبلونه مش بمجرد اللي هو ايه صحيح يقبلونه لكن ايه بيشوف زي ما قلنا في ترتيب الايه الايه الاخبار المذكرناه في مسألة السنة ما تفكرونه اللي قلنا الفقهاء يفرق لدينا خبر موافق للقرآن ومؤكد له وخبر إيه يبين القرآن وخبر مستقل عن القرآن ولكنه لا يخالف القرآن وخبر مخصص للقرآن můj taxi zde. Můj taxi zde. Můj taxi zde. Můj taxi بإيه؟ جمع يعني مع مع نصوص القرآن بإيه ثم خبر معارض الكل. ولا ولا والفقيل آستان يجمع بها من الكل. فدي كلها نسب هده النسب زي ما شرحنا في درس السنة يتعاملوا مع كل نسبة طريقا معه ماشي؟ من جه. القبول والرد من جهة استرات الصحو في الحالات اللي في الأول يوافقوا فيها على الحسن وفضل الأعمال يوافق فيها على الإيه في يوافق فيها على حسن الدين وفضل الأعمال يوافق فيها على الضعيف كمان إن هو مش في اللي ما مش متفق ضعف ليه؟ درجة الأولى اليوم ما تقص القرآن أو أو وفي المرحلة وبعد كده بقى لما تيجي تطلب بقى مسألة الإيه؟ خصوص بتكلف او بالتعارض مع القرآن مع الجمع اللي هو بتكلف تباقي ان في جزء كبير من العلماء اشترط فيه ان الحسن مغيره ده ما ينفعش الازم بحسن. الكلام اللي انتم سمعتوه عن ايه ام بعض الايه زى مام احمد اللي هو ده خصوص يعني لا مش ما احمد خلام من مام احمد غيره اللي هو كان بياخذ بالضعيف اصول ضعيف حسن غيره اصبت تنيمه من قبل من حسن نير وشاف من شو نعمل عام وش قاعد يلف وش نعمل عام دي دي ليها أصول في السلف بس في السلف الآخر بيطوها بيجي مسألة مسألة النسب نوعاً ما ولهذه دي ليه عشان حسن نير يعني أنا من خمسين ستين في البناز. صحيح انا مش عرض حالة فيها احتمال للتعارض في طوائل ونجمع فيها م بينها يبقى فيه تكلف على حاجة كده احتماليتها 50-60% اللي بصامي يقولها مش طبعية الشريعة كده طبعية الشريعة القرآن محكم وفي الأصل مفيش السنة مطارسة القرآن بحياء الحمد للأحالة ولا حتى التجارة فالمعنى؟ ولا حتى يمكنين جمع التجارة ولكن لما الخبر يبقى صحيح أو يقارن في أنا عندي احتمال كبير لما صامت عليه وطبعه أجمع وبعدين بقى يجي العلماء بقى اختلفوا في مسألة لو ايه؟ لو هو حديث حسن يعارض يعني ليش يعرض؟ اقصاد آية قرآنية فيها جمع تكلف و تخصيل بعض العلماء جعل هذا من المتعارض وجعل هذا ايه؟ يقدم القرآن زي الحلفية وبعض العلماء زي الجمهور مأتقل في حالة ليه؟ يجمع حتى لو انتهتها ايشي؟ ثم نجد لكل يوم متفقوا على إن نوى الخضر عاروا بالقرآن والفقيه لا يستطيع الجمع بأحد الأحوال فإن هذا يقدم يقدم من القرآن وهذا أحد الصحابة زي السياعشة لما إيه لم تأخذ بخضر إيه إيه إن المجد عذر بذكائي عليه وقالت أنا إيه إنما هو كذب إيه سمعت حديث آخر عن صلى فظنّت الراوي أخطأ في الإيه فيذهب فوجه الحديث للحديث لازم يعني وقالت هذا معرض القرآن لجزم وزرة بزرة وسنين سلم عمر مشطاب قال لا ندع كده لربنا لإيه ولا سنة نبينا لقول المرأة النموذجي نسيت إيه أم ذكرت قالوا أنت مش في معارضه السنة قالوا معراضة الخبر قالوا لما هو عنده نصوص من القرآن والسنة ما عندوش احتمال اللي دي تجمع ما بينها وبين الايه؟ الخبر اللي قالتها ديه مورا فقدامه اللي هو دلوقتي خبر سمع من نجل السلام بنفسه وآيات سمعها في القرآن بصب حاجة مش متأكدة لها في النقام من صحيتها فالحاجة دي تعرض هذه الصحابة اللي هو بيقدم لي الأصح ناس ماشي أوه وبرضو الإمام الشافعي نفسه اللي هو ناصر السنة وهو اللي يتكلم في المسألة في المسألة دي بالذات وأخطر إمام أهم سنة نافح في مسألة دي المسألة دائما الناس كتير من ومنهم أصحاب الرأي في الحنفية هو نفسه في بعض الأحيان لما لم يجد لها اي اهتمال للجمع؟ فهو نفسه لن يقبلها المدرون لن يقبل المتنع يقبلها يعني ضعفة من من جدل ايه؟ المتنع. مثل حديث الأعمى لو هو بتعصنات الجماعة فقال ايه إن الندينة شديدة الهواء ولا أجده قائداً يخولني فالمام الشافعي وفراغ سديد هل أجد ما خلوص؟ فالمام الشافعي ما عارفش يعني أنه يبقى شديدة الهواء يعني معنى أنه ما شقش ما فيش قعد يقول نفس الوقت لاجل لا هناك رخص اطفال المساله بالنسبه له فقال هذا مخالف لصنايع مصر على الاعم احضر فكمان هذا الحديث ده ما يعرفش ايه ده يعني انه كان وقتها مش يعني ف ايه هو كان هو حديث راضي من هذه الصحابه نرجع الى ماي ولكن عند التعارض لان هن... ايه لكن ك كافراد ممكن يخطئوا في الاخر ممكن بشكل غلطه ممكن مش عايش عايش غلطه والله ما ينسى لعائلته صناعه ممكن تقول للراجل حاجه ثانيه بس في الاخر على طريقه الصحابه في مع خصوصا ف بفهم هذا في الاخر اللي بيقول لك بقى لا ده الصحابة مش كلهم عدود كذا لا احنا قلنا ان هما استقرأوا فلقوا كلهم عدود فخدوه وحتى لقوا نفترض اذا هو ما استقررش استقرأت لهم الاخر هو الحديث اللي بيأخذ ده النعمة دي هو من اخر ما بيكونش معارض بالقرآن ولا بيكون كذا فالدنيا بتبتعسى الله فالطرق بيرا بحيث بمعادي معادي معادي بيبا حدث اسمع لنا ان احنا ماشيين اللي ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنفعش مقصود بالصحابة كلهم عدولي يعني نقول الصحابة اللي راهوا أحديث وعدولي أه المقصود بالصحابة كلهم عدولي يعني أيها المقصود دي هلعني يعني نصباح إنهم الأحديث هم ليه؟ خلو نواصل بالاستقراء وتتبع هم تتبعوا كل الصحابة اللي أحديث وعيدوا هم عدول وضوطين لا يحتويش اللي هم يشترطوا معدلة وضبط في, إيه؟ في الصحابة وإن كان هم عملوها، همين عملوها. يعني ما كانش حد من اللي رأوا الأحاديث منافق علماً لفاقه أو ظن ما فيه لفاقه، في أو تكون ما فيه. ما كانش واحد من اللي رأوا الأحاديث من الصحابة فسنق بعد عصر الصحابة. مضغأ كل الأحاديث اللي رأيت عن الصحابة، الناس ناس ضلوا على عداله مضبوط اذا امال طلع العلماء بسبب ذلك ايه قالوا ان ايه اللي كل الصحابة ايه علم اقصد ان كل الصحابة اللي احنا سميناها روايه عندهم فبالتالي احنا مش مش محتاجين نبحث في حاجه عشان احنا خلاص بحثنا في بيبقى لهم كل حاجه زي ما قلنا يرد بقى على اللي بيشككوا يقول لك ايه ليه الايام وهم كده, كده. بزيت على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم سيدنا حذيفة بن يمان اسماء أسماء كان هم الأسلطين بالإيه؟ بالفصيل كان سيدنا حوزيفة بن يمان مترصد لهم بحيث اللي لا دهروا أمة الإسلام بأي حال من الأحوالي وده سبب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه الأسلطين فمعا؟ طيب. في إشكالية الموقف. طيب، ويلو يعسر في ختلافين في أمورات الصحابة من المحدثين يا عمن يا عمن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هم لي يوميات على إسلامه وجب القبول روئيته والحكم بصحة سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الاستقراء تتبع من المدينة ثبت لهم ذلك كل نوع القرار فقرروا أنه دحاجة للبحث في, في عدالتهم وأن زرايتهم مقبولة سواء أكان من نزم النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأعرام الذين رأوهم مرة وأحدة بعد الإسلام ثم نسبة المحدث عشان المحدثين ومعتنين باللواية واشترطوا بالصحابة لو كنتم رأى النبي الصلاة ومتى إيه على بات أما الأسرائيليون فإنهم يتكلمون عن الصحابي الذي له اجتهاب في الأحكام الشرعية لوخاف عن بكتاب الله وسنه واصوله صلى الله عليه وسلم وروحي تقليده واتباع رأيه هذا لا يحصل الا لمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم حضره طويلا se عنه دراسات من علم استفادا وخلقه وسيرته وأما النبي صلى الله تفهم من أهل المشكله لذلك لا يمكن أن قال إن رأيت وحزز هم إنما عرفوا الصحابي الذي وقع خلال هذه الحجيات قولي يبقى الص بقى المقال إن قال الصحابي حزز تعريف الأصوليين الصحابي هو إن صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به مدة تكفي عرفا وصفيا بالصحة معنى الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم به من علم فأخذ من ملكته فصار أهل للإشتهاء، فمنذلك كل الصحابة أعلمان. هذه يمكن ما صار أو خضر صواب بتعريف الأسوليين بالصحابة. بتعريف الأسوليين بالصحابة. طيب وأصدر الأسوليين بمذهب الصحابة أو القول الصحابة مزدون بيه أيه؟ مذهبه الذي قاله وأوفاء ولم يأبوه عليهم. مقصود إيه في علم القصود في علم الفقه قول الصحابي من بالصحابي قول مفعِل الصحابي قول مسألة مفعِل مسألة ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أقسام أقسام قول الصحابي ينتسب قول الصحابي إلى أربعة أقسام. ما نتكلم في الموضوع ده واحنا ممكن نرى كتاب وبعد كده نقول ملايه فبقى... ان انا ما ارى كتاب تشدته فهنا نقول بس الخلاصة وبعد كده نرى كتاب والخلاصة مع كده نرى ايه كتاب؟, كتاب. فمسألة قول الصحابي مسألة عايزين نرفع عشان نعرفه اول حاجة مما نعرفها نعرف حاجة اول حاجة اللي في فرق بين قول الصحابي او مصدر الصحابي يعني ايه فيه في ثلاث فروض في لدى الصحابه اجماع اللي هم ايه الصحابه كلهم اجماع فده يدخل في باب الاجماع وده اقوى مرات في الاجماع لو قلنا الاجماع باجماع اللي, اللي هو القولي بتاع الصحابة اقوى من الاجماع منهم بالقب اجماع السكوت بتاع الصحابة في الحزه من منهم السكوتي. يقول إن الاجتماع سقوط التعاربه ما يمثل نسنا ستين في المية من جهة كتف الدليل، فإذا الاجتماع سقوط على الصحراء ما يمثل في المئة من جهة هذا الدليل. ناسين، وفي قول الصحاء أقوال صحراء تعرضت مع بعض، يعني الصحاوي وصل صحراء، فالعلماء يقولوا قد هذا الصحراء ما بيكلموا في في فيه، ما بيكلموا فيه، ما بيكلموا فيه، بيكلمني في قول الصحاوي وصل إلينا ولم ينقل عنه خلاف من الصحراء. وهذا القول موصلش لمرتبة الإجماع. هذا القول موصلش لمرتبة الإجماع. إجماع. فده إيه؟ ولا إجماع السكوت؟ إزاي ده؟ إيه؟ إزاي ده محطش قلبهم إذا أشتغلهم. لا يعني إيه؟ نقل قول عن صحابي أو عن صحابة ولم نستطيع أن نحقق أن هذا القول انتشر وسكت عنه باقي الصحابة. فده يعتبر العلماء إيه؟ قول الصحابي هم يعتبروش هي خنازة هو ده. فما يقول غزل الصحابي فبتكلمش على أجمع ما أجمع سكوتيش. أجمع سكوتي للصحابي عندهم حجم. وبتكلموش كمان على المسألة اللي اختلف فيها الصحابيين أو الثلاثة أو الظربعة عشان دي خلاص الصحابة ايه مصدعت. ولكن الكلام في قول الصحابي الأكثر لم يخالفه أحد آخر من الصحابة أحد من الصحابة وفي نفس الوقت لم يقوى لدرجة ان هو يبقى إجمع عشي؟ فده هو كلام الأصوبيل في مسألة قول الصحابة حجر دي أول مسألة ما احتي منها مسألة التانية اللي احنا محتاجينها رفا اللي احنا وإحنا بنفهم أو بندرس مسألة قول الصحابة وإحنا في المسألة دي بنرجع من جهات بنرجع من ايه؟ من جهات الجهات دي مجموية على المرايات بداعة الدليل إنه وإحنا المهم أول إحنا نقعد نعطي مراتب يعني في حاجة حصه بنسبة 100% حاجة حاجة حاجة في المية، بنسبة خمسين حاجة حصه بنسبة تسعين في بنسبة في بنسبة في كل حال ماشي، وفي حاجة حصه بنسبة 60% فمن جهة المراتب فالاجماع اللي النقل بتاع الصحابة ده من أقوى إيه المراتب وأقطعي، والإجماع الصغوت من الصحابة ده إجماع برضو. وجدته قوية. وإيه؟ ولا يعني تخالف يعني إلا يعني حالة يعني حالة يعني إيه؟ قوي جدا مش ممكن مدرعيش. ما شي فحوش أيضا من نسبة تسعين في المئة. سمنا بعد جديد تاني حاجة. تالت حاجة قول كثير من الصحابة ولم ينقل عنه المخالف من الصحابة. ولكن لم نستطع ان احنا نسبت اللي هو قول انتشر بين الصحابة ورسالة عنه موثقين له. نجم؟ فذات الفرصة برضو عالية من الحج. ثم بعد ذلك قول علماء الصحابة أو واحد من علماء الصحابة أو الأول قول خلفاء الأربعة. ثم بعد ذلك قول أحد علماء الصحابة. أو أو علماء ص من عدد من الصحابة قصدنا علماء العلماء يعني يعني من الصحابة علماء بس في علماء العلماء يعني أهم من الصحابة في العلم وبعدين قول إيه أبي بكر بن عمر قابل أربعة قابل ابن عمر قابل علماء الصحابة أو أو أعلى الصحابة ثم بعد ذلك قابل واحد من الصحابة فالمرات دي وإحنا بنتكلم في مسألة تدلنا مهم نحن قادره اللي دامت زي دامت دام زي دامت دام زي دامت زي زي دامت فلو قلنا اللي كل ده حجة مفيش مشاكل بس أنا عندي مراتب في الايه؟ في الحجية ولو قلنا اللي فيه بعض هادا حجة وبعضه مش حجة برضه في مشاكل عشان هي في مراتب برضه تفهم معنا؟ مقالب الصحابات التلف هل, هل اتكلم في الله. كيف ريت نحن نقول قول الصحابة حجاب لك؟ يعني لو قولنا انها حجة ممكن نقولي عندنا حجة أصد حجة لا في الحالة دي لو الصحابة اختلفوا مش المسألة هنا مش مسألة قول الصحابة مش, مش مسألة قول الصحابة إلا في حالاتها وليها راتب الإجماع نقلي بعد كده إجماع السبوتي وبعد كده قومي كثير قومي كثير منهم بعد كده قومي الخلفاء الأربع بعد كده قام على 90 احد على 90 قام على 90 رجع قام على المائم. بعد على بعد على بعد على, على بعد من دي في الفرسية. يعني مش وما تيجي تبص بقى... طبعا كل دول منها خليكم قرم ثم الذين آمنوا ثم الذين آمنوا ومنها اللي هؤلاء لزم النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل منهم فكانت عندهم ماك في الاشتياط جعلتهم أفضل من غيرهم وجعلتهم حج علىهم فهم إيه حج على غيرهم. ثم بعد ذلك مثلا بعضهم جعل الحج أسرقون الأورام من ما جن الأنصار والذين تبعون بعثنا الله وهم أربعة فقال إن ربنا عمدان مدح المؤمنين في اتباعهم بإحسان لأعمال السابقين الأوليين المهديين وعنصر بعدهم قال الخلفاء الأربعة عليكم في سنة يوسنة الخلفاء راشدين المهديين من بعد وبعدهم قال أبو بكر وعمر أختادوا بالجدين من بعد أبو بكر وعمر فهذه الأدلة في لنا. نحن حتى لو قلنا لكل قوّة الصحراء حزّة، بس في ما رادم الصحراء. ما زى؟ قوّة البكر وعمر وترتبوا أعلى من خالد غيرهم. مع من فضلهم وعلمهم وملزمتهم للسّلم وكذلك فيهم, فيهم نص حديث فيهم. ماشي؟ وهكذا. طيب، واللي والعلماء اللي قالوا اللي, إيه اللي قولهم مش حزّة. فأمان الآلة القول الصحابة مش حجّة ما خلفوش في الإجماعة يا إجماعة السكوتي مع أنهم إجماعة بإجماعة النقل والسكوتي حجّ ماشي؟ هم خلفوا في إيه؟ بعض أقوى رأي يعني أكتر رأي بيقول اللي هو مش حجّة يعني خلال باقينا مش حجّة الزوال يقولوا اللي هو مش حجّة أصدوا بيها إيه؟ أصدوا بيها مش دليل يعني ولكن اعتبروا أن هذا مما يستهنسوا به كما يستأنس بكلام العلماء، فاستئنس بكلام الصحابة أولئة وأبو أو يعني إيه؟ يعني العالم مثلا اللي هل يخالف القيمة الأربعة وليخالفهم شيسهولة فما بالأكبالة ولا يخالف أبو بطر وأبو أبو فهو مش فهو مش معناه اللي هو دفع فجد الصحابة المطلقة ولكن جعل المرتبة بعد الدليل بعد الإيه؟ بعد الدليل من القرآن السنة والقياس بالإجمع ولما تجي تدرك المسألة أكتر برضو إلا يقول بقول الصحابة هجعله برضو بعد الدليل لو كان الدليل من إذنهم واضح فأكتر ناس أخذت بقول الصحابة زي اسمي المان أحمد مثلا لأن أكتر مدام المراحل صبحتها إنه رجع الصحابة على القياس هو ما يقول اللي مدار الصحابة هزج مش أصله فيها إنه هو لو مدار الصحابة خالف القرآن والسنة الظاهر النص القرآن والسنة الظاهر اللي هو يبحث عليهم مش أصله كده ولكن هو أصله مدار الصحابي دليل في ما فيه نص من القرآن وسنة واضح فمع فبالتالي لما تبتدي تفهم بقى كلام العلماء دول وكلام بقى لكن الآخر اللي هم أريدين مش بعد وانتبقى اللهم هنا في إيه؟ في إيه؟ يبقى أولا متفقين اللي قبل الصحابي لو خالف نص صريح واضح حبار السنة بس نهو بيه ومتفقين برضه في إن قبل الصحابي هذا لا يهمن وإنه يؤخذ به لو تعرضت الأدلة عند الفقير ومش قادر يرجح من الضربة ده مشافرك أحوازه، الحالة دي أيضا من ترجحاته؟ لا ده عنده كل ومن الخلاف يبقى في مسألة اللي هو اللي قول الصحابة ده يعني هو عنده أدلة هذه الأدلة رجح بها قول وهذا القول المخالف بقول الصحابي. حتى لو كانت هذه الأدلة ليست صريحة واضحة يعني إلي عالمة بس هو عنده واضحة عنده ظهرت في الحالة دي عند بعض العلماء ممكن يخالب هذه الأدلة لأنه عنده واضحة لكن مش واضحة للكل يخالف بها فعل إيه؟ أخص الصحابة يعني الخلال ما بينه في إيه؟ فإن لو عامت عنده أدلة لكن هذه الأدلة ليست أدلة واضحة لكل العلماء لكن هي بالنسبة لي لها يرجح من خلالها كانوا يبقى القياس وصولوا للصحابة كذا كذا كذا فالترجيح بتاعه ده وصلوا لقول إخلاف قول, قول الصحاب وإخلاف منهم هل يبقى قول الصحابة يحج عليه يحس إلا هو لا يجوز له أبني وخالفه وده قول إمام أحمد فعنده ماذا بالصحابة مقدم على القياس فأصدق القياس إلا يبقى تسأل الفرق من مش مبناء ونص صريح الوالد فرنسا ولا هيبقى مثلا مثل اللي هو هيرجح الادله الاخرى ان هي مش واضحها عند الكتبه قال لك ممكن افضل بالنسبه له على خمس حالات حتى لو كانت خمس حالات ده مثلا اللي مش شايفينه في المعنى وردو القول اللي بيقدم مذب الصحابي الدقييمة بيقدمش مذب الصحابي على دليل تعالى الصنع الواضح عنه لأ، هو بيقدمه على الدليل مش واضح عنه مركح تده بمزب 50 60 70 فالمية لك انا اخذ بخاب الصحابي احسن يدخلني فان انا ايه انا بالعافية وايه وفي الاخر اه ايه يعني في النقص دي هو مركح 90 في الحالة دي أظن الإمام أحمد إنه هو بيكون بخاله الصحاب من القدم عن القائس أظن في الحالة دي هيخدم رأيه بليل عنها تتعلم أصدق؟ فهي مسألة محتاجة لإيه؟ أظن ده مش كلامي كلام يعني مشايخ يعني أصدق يعني إيه الإيه الإيه محتاج بس إيه التوجيه الكلام يعني أضبط لإيه كلام دائما مسألة المرات بديك تفرق مسألة المرات بديك تفرق في فهم القصوم في فهم القدن ملاشي؟ ركدي <سؤال> بأشياء ما بدي في كرة تجساتي يعني إيه؟ ركدي بأشياء اللي ركدي في كرة تجساتي يعني عندك حاجة عمد إن اصلا صلاة صلاة ما تعبت قليا سبحان الله بس, بس لا يا بتبقى زي ما تكون مسلمة بالنسبة لنا تقول لك انها مسلمات بس اصبحت في هذا الزمان من المستوى الأخر بالنسبة لإخوان تنس الأول لكن إن بتيجي بقى تدخل في جيمات قوة بتلاقي الكلام دا مسلم يعني يعني حتى مسكور مسكور كده يعني أنت يعني ما فيش احتمال حاجة ده في <تصفيق> كتب الفخر المخالف برضه الحمد لله طيب من الذي بأول إيه أول جهة بنعتقدها؟ أول جهة بنعتقدها مراتب مذهب الصحراء يعني هي مراتب مش مرتبة واحدة. فمش هنتعامل كلها هي كل حاجة هي مرتبتها. والمرتبة دي تتعامل مع التعارض بعدها بقدمها يعني التعارض لو أعلى من المرتب تاعتها بتقدم التعارض ده بتقدم المرتبة تاع الصحراء. فلو هو نص صريح وواضح هي أكيد هيبقى أعلى من مرتبط الصحابة إلا لو كان إجمعه أو إجمعه سجوده ولكن لو نص مستغلق من إذن كنت رجحت بالعاقل كده هذا دي ممكن يبقى بعض مرات الصحاب ماذا بالصحابة يتبقى أقوى منه وهكذا الجهة التانية بقى الجهة بذل الصحابة اللي هو مراطب التاني جهة بالمنظر اللي هي من الناس يأخذ ماذا بالصحابة مين هو الشخص اللي؟ فالعالم المجتهد والدرجاته الكبيرة في الاجتهاد مختلف عن العالم المجتهد اللي لسه في أول درجات الاجتهاد اللي هما مختلفين عن صاحب النظر والاستدلال اللي هما لسه ما وصلوش للعالم والثلاثه مختلفين عن طالب العلم اللي هو لم يصل للنظر والاستدلال مختلفين عن طالب العلم اللي لسه في درجات التقليد أو لسه اقرب للمقلد فكل واحد من دول مخلفته من وجهه الصحاح مختلف فالعالم المجتهد اللي درجته كبيره في الاسناد ده هي مش عميل. آه ممكن في الحالة ديّة في الحالة الضيّقة اللي احنا عملناها ديّة اللي هو يعني يخالف ايه الصحابي يبقى كلامه كلام سائق ومعتبر في مثل هذه الحالة الضيّقة اللي احنا اتقللنا فيها أما غيره اللي هو عالم لسه دون ضرورة الاجتماعي ويخالف الصحابي زي زنه وبكرة وعمر وعلي وحثمين لا يعني ايه لازم هنا يقفوا مش يخالفوا إلا بدليل يعني من له لا يمثل دليل اقرب يعني موضع يعني مش دليل كده لسه على ايه هو مربع ديش من ستين كمية وغيرت الاخر يخالف قول الصحابي وما فيش مخالف من صحابي اخر والايه؟ وصاحب النظر الاستدلال من باب اولى بقى اللي هو ايه؟ ما تجردش مخالفة قول الصحابي ده ماشي؟ وطالب العلم اللي هو لا بيصل للنظر الاستدلال اصلا ده ما بقى اللي احنا ده ما تجردش اكتر فدي تاني نس تاني تاني نقطة بننظر فيه مين اللي هي ده هذا الصحابي مين ده اللي خارج؟ ممكن صعب النظر بس ده اللي تبرع بناء على عن... أن الشفاة تبرع الفروض كده دف كيف؟ هذه مسألة تانية بقى هي في حاجة تانية خلته ينفع يعمل كذا. سألنا قال ردي على مسألة هذا الصحابي كمذهب صحابي الوحيد؟ في حاجات تانية بقى هات خلينا بعد هذا نس شوف كلها مالك نتكلم في المسألة. إن شاء الله يعني في كتب من كتب المدرسه اللي هي تطبيق الفروع على الاصول يعني تطبيق تطبيق اصول الاخراج الفروع بقى فالمدير طبعا بقى بتنزل بقى كل الحاجات دي مع بعضيها يعني بتمسك هنا الواحده بتمسك دي مع دي مع دي مع دي, دي, دي بقى, بقى في الاخر دي ترجع مشانصل ما ايه المقصود بالفروع فروع يعني. يعني المسائل بقى اللي هي يعني فيه ايه يعني في كتب بيقول لك ايه اختلاف الاصوليين في الاصول على الفروع في كتب معتاد ده فبيجيب لك بقى الخلاف بين الاصول ازاي اثر في الفقه وفي كتب مع ثانيه بايه بـ بـ بـ بالمسائل كلها مسائل الفروع مسائل الفقه كلها بتبتدي تدخل فيها القواعد الأصولية وبتجيب اثرها في الايه في الحالات بتاعه ايه المسائل الفرعيه تمام عايزين دي اللي بقى بنعمل احنا بنعمل ده بقى مش مثلا في, في كله ونادي من القرآن تقرن والسنه القرآن القران والسنه ده بالقران ده كيف بقى كل عام مطلق ومقيد, ومقيد والامر والنهي وبعد ما نجيب دي بنروح قصي بقى ماذا اصهار القياس الاجماع مش عارف ايه ايه واخر نقول بقى كده بقى عندنا مثلا بنسبه 70% <تصفيق> وسبعه بنسبه 60% طبعا مرجح ازاي طب بترجع انت, انت مش عارف ايه بقى واخر ايه في مسائل الميل المختلفين اختلاف قابل في طيب ثالث حجها بتنظر إليها في مسألة من الصحابي القول نفسه للصحابي إيه؟ هذا القول ب في مجال الرأي فيه؟ ولا مفيش مجال الرأي فيه؟ ولا حاجة في النص فالقول للصحابي قاله اللي قاله العلماء قاله إيه اللي على ما قالوا هي القول اللي ما فيش مجال الرأي فيه اللي عماد يعتبروه حديث مرفوع أصلاً يعني الو يعني الو سنة فعماد يخالفوش كذي يعني اللي بيقولوا ماذا الصحابي مش حجة اللي كلفوش في القول اللي ليس له مجال في الرأي فيه، وتلاقي اللي بيقولوا القول الصحابة مش حزة متوسعين في مسألة القول اللي ليس له مجال في الرأي فيه. ايه؟ بيبيبي يوسع فيها شوية بس اللي هو بيكون في النص، فالقول اللي لا مجال للرأي فيه يعني أكيد الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ده بيعتبروه كحديث مرفوع، بيعتبروه في درجة صن. درجة الإيه؟ الموقوف. ولكن فأقل درجات الحديثة الأفوالية. وإيه؟ وبعد القول ده اللي هو لا مجال الرأي فيه هيبقى فيه قول يظم نظم غالب أنه ليس مجال الرأي فيه. ثم بعد ذلك قول يظم اللي ليس مجال الرأي فيه. وبعد القول يشك هل هو لا مجال للراي فيه او يختلف فيه الناس ان هو لا مجال للراي فيه ولا في مجال للراي فيه ثم قول يغلب عليه أنه يوجد مجال للراي فيه اكثر من السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوجد قول يضم الصحابي قالوا اجتهاده وما سمعه من النبي ثم يوجد قول يضم الصحابي أصل يظل هذا غالب للصحابي ما هي قالوا الكتاب ما من ذلك. ثم يوجد قول يقطع في الصحابي ما سمعش من ذلك. ففي مسألة مذهب للصحابي جاء الحجة أن فرق بين هذه المراتب. في مسألة القول نفسه هو مجال، في مجال الرأي فيه لا مش من المرأي فيه. وعلى هذا تلاقي ممكن عالم يأخذ بمذهب صحابي في مسألة مسألة دنيا ما أخذ بمذهب صحابي فيها على أساس ايه؟ على أساس مسألة القول نفسه لا مجال للرأي فيه. ولا ليسلاما جل الرئي له مجد الرئي في ولا ليسلاما جل الرئي في أو القبل نفسه أقرب لأنه فيهم يوم أقرب اللي هو له, له مجد الرئي ولا أقرب اللي هو له, له مجد الرئي فدي مسألة رقم ثلاثة بنردح من خلالها في مسألة ماذا بالصحابة في علماء قالوا في كل داء قبل الصحابة خمسة ومرضايا ماذا بالإمام أحب. بس على هذا برضو المذهب، هيوفرت برضو من ناحية المرتال، من ناحية الإيه؟ المرتال من جهة الدليل، ماشي؟ والعلماء اللي قالوا قال الصحابي مش حجة، بيعتبروها في ايه؟ بيعتبروها في قول الصحابي اللي له مجال للرأي فيه، ويغلب الظن ان هذا الكلام قاله عن رأيه لا عن سمع. فهم ولا لأ؟ فده ثالث حاجة. رابع حاجة الظروف المحيطة بالقبل لابد. رابح حاجة بترجح من خلال أعلماء يعني من خلال مسألة ماذا بالصحابة. الظروف المحيطة بفعل هذا الصحابة وقبل هذا الصحابة. والاحتمالات اللي ورد عن هذه الظروف. فمنها مثلا هل الأدلة الأخرى وصلت الصحابه ولا ما وصلتوش الأخرى الاخرى ان هي معارضه للصحابة هل يظن ظن غالب ان يوصل الصحابي ولا ما وصلتوش كلام يظن ظن غالب اللي هي وصلت الصحابي في الحاله دي ان اغلب الصحابه اختلفوا مثال مثلا الايه اللي, إيه اللي إيه لا تستبدل القبله ولا ايه تستقبلوها ماشي فده عايز ده بيعس كتير فورد سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو مستدر ان هو رجل ان راجل بيستدل و عارف ان الراجل ان هو اصغر من فقال له ايه قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا قال انما هذا في البنيان انما هذا ايه فمعنى كده الصحابي عارف وكمان في روايه سيدنا عبد الله بن عمر ايه النبي صلى الله عليه استط باروقت استط باروقت فيبقى كده هو عارف وخالف وهو عارف لدليل اخر فده مساله مختلفة عنه هو خالف عشان هو مش عادي. دي تختلف عن دي في الترجيح في مسألة مدى الصحابه تمام ولا لا الدخل يعني الدخل الدخل العمران الدخل العمران مش دخلهين تمام Thank <laughs> you. a se zjeví tak Dobře, اللهم صل أن لا إله إلا الله وحده الشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي وإحنا بندرس في نظر الصحابة بننظر من جهات بأول جاء سالة المرتبة فاجماع النقل في فعل المراتب كذا اجماع السكوتي أيه كثير منهم هذا قول قالوا خلفاء الأربعة قالوا اللي بكر وعمر قال اللي حاول الواحد منهم فحت فهو كلهم حجة ولكن إيه مرتبة كل كل مرتبة مرتبة أكبر من اللي معدي ماعيه النقطة الثانية نحن ننظر إلى من الذي يأخذ بمذهب هذا الصحاب فالعالم مستهدف درجاته كبيرة في الإجتهاد مختلف عن العالم في أول درجات الإجتهاد والاثنين مختلفين عن صاحب النظر والاستدلال اللي هو موصل شيء الاجتهاد الإجتهاد ومن زبالة ياخذ بقول الصحابي أخطر من غيره من الأبليع، وده أخطر من يعني دا أخو من طالب علم لم يصل نظر الاستدلال، فطالب علم مقلد، مقلد، ثالث شيء بننظر إليه مسألة القول اللي قاله الصحابي ده، واعتبار من جهت هل له مجال للرأي فيه أم ليس له مجال للإيه للرأي فيه؟ لو ليس له مجال للرأي فيه هذا أعلى. ياقينا يعني أعلى من لو يظن ظن غالب لا ليس له ليس له مجال الرأي فيه، فلذلك في يقترب من الآية من الحديث المرفوع، وذا أعلى من يظن مش ظن غالب، وذا أعلى من يتساوى الاحتمالين، وهكذا برضو من الجهة الثانية اللي هي يظن بقى اللي هو لا مجال الرأي فيه، ياقينا لا مجال أظن أنه يوجد مجال رأي فيه، لو قالوا برأي يعني. أو بيقينا هو قالوا برأي فدي مراتب بتختلف دي مراتب إيه بتختلف ربع شيء الظروف المحيطة بالفتوى أو بال ومنها مثلا اللي هو هل الصحابة وصلوا الأدلة الأخرى اللي هي معارضة أو العالم ده بسببها يعني عايز ياخد بالرأي الثاني اللي هو مخالف للصحابة ولا مسؤولش فلو ظهرت قمارات تدل على إنه يصله، في هنا في حاله دي مذهب الصحابي يقدم لعسنا هو عارف وإيه، ومع ذلك عمل حاجة ده. برضو منها برضو مسألة اللي الصحابي نفسه هل المذهب اللي قاله ده يوافق طريقته أو يخالفها يعني مثلاً زي ابن عمر مثلاً ابن عمر كان معروف بإيه بالأخذ بالعزائم. فلم ي يأتي ابن عمر في مسألة ويتساهل فيها زي مسألة إيه سبِروا القبلة لو لا تستبيروا قبلة ولا استقبلوها مثلاً فداه مخالف لطبيعته ده مخالف إيه لطبيعة في الحالة دي هنا يعني يقوى يقوى مسألة في الحاجة اللي هو مخلفة طبيعته يعني لما يكون حاجة يتساهل فيها بده من باب أولى ناخد دي إذا كان ابن عمر اللي هو المتورع المشهور عنه بدل آخد بال عزائم. تساءل في مسألة ذي مسألة فمعنا كذا اللي هو يعني ايه عنده قوة فيها. هالشيء. برضو من عباس كان مشهور عند يعني بعض ال ايه اللي هو ايه بالروخص اللي هو يعني بيرخص للناس وكذا لما يجي في مسألة يشدد فيها. فتجد هنا اللي اعتباره. هنا اللي اعتباره مختلف عن اللي هو المسألة تانية اللي هو كده كده فالحاجات دي كلها لها الظروف المحيطة العالم بي ايه بي ايه بيحطها في اعتباره بيحطها في, ايه؟ في اعتباره عشان شاء الله بقى المرة نبقى نقرأ اليه الكتاب ونخلص ان شاء الله ماذا بالصحابة ان شاء الله مرة الجاية مرة القادمة ان شاء الله نخش في صور الفقه أصدي في النحن